أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل روى الإمام أحمد أبو داود وابن مندى في المعرفة عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب فقال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها صححه الألباني السؤال هل الطبيب من أسماء الله تعالى الطبيب ورد في هذا الحديث وكما ذكر السائل الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث المعنى الذي دل عليه حديثه عليه الصلاة والسلام الآخر قال اللهم رب الناس مذهب البأس إيش في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فالطبيب الذي بيده الشفاء هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين نعم أحسن الله لكم يقول السائل كيف أعرف أني مخلص في عبادتي لله جل وعلا الجواب الله جل شأنه يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى المطلوب منك المجاهدة وإياك أن تقول عن نفسك يوما إنني من المخلصين أو إنني من المتقنين أو إنني من المكملين احذر ذلك بل قل إنني من المقصرين ودائما أنظر لنفسك بعين التقصير والخوف والشفقة كما قال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي يقدمون ما يقدمونه من طاعات وقلوبهم خائفة من ألا تقبل منهم أعمالهم قد قال عبد الله بن أبي مليكه ومن التابعين أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه وقال الحسن البصري رحمه الله المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن سئلت من يومين عن حديث حديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند ومخرج في مصادر عديدة والإمام الألباني رحمه الله تعالى أورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1933 نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل من حج عن ميت حج بدل فهل يعتبر هذا الحج بالنسبة للميت حج الفريضة أم حج التطوع مع العلم أن الميت مع العلم أن الميت لم يحج حجة الإسلام. إذا كان لم يحج حجة الإسلام تكون هذه عن عن حجته التي مات ولم يؤدها والذي قام بهذا الحج عنه يؤجر على إحسانه لميته أو إحسانه لقريبه بأداء هذه الطاعة عنه نعم إحسان الله ليكم يقول السائل ما حكم التصوير بالآلة لأخذ ذكرى من مكة والمدينة إذا كان التصوير للجبال للمساجد للأماكن للبقاع لغير ذوات الأرواح إذا كان التصوير لذلك فهذا أرجو أن لا يكون به بأس مع أن فيه, فيه ما فيه من إضاعة المال فيه ما فيه من إضاعة المال وأما إذا كان تصويرا لذوات الأرواح فإن النصوص الواردة في هذا الباب تدل على النهي عن ذلك والمنع منه نعم يسأل عن حديث إذا كان يصور ليري الناس نفسه في المشاعر وفي الأماكن العبادة وفي مكان الطاعة فهذا دينه على خطر نعم الله عليكم. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت نعم حديث صحيح ثابت قوله عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت حديث صحيح ثابت وقال انس راوي الحديث فما فرحنا بعد أن سمع الحديث قال فما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يقول أنس أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو الله أن يجعلني معهم وإن لم أعمل مثل عملهم أو لم أبلغ مثل عملهم نعم أحسن الله ليكم يسأل عن حكم العمامة, العمامة يعني جاء فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في لبس العمامة وأما صفة العمامة أو صفة ما يوضع على الرأس فإنه يشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام البس ما شئت في غير إسراف ولا مخيلة وهذه الأمور ترجع إلى عادات الناس في بلدانهم ترجع إلى عادات الناس في بلدانهم ويلبس المسلم ما شاء سواء ما يلبس. ما يغطي به بدنه أو ما يضعه على رأسه هذه أمور ترجع إلى عادة أهل كل بلد البس ما شئت هكذا قال عليه الصلاة والسلام فيلبس الإنسان ما شاء وايضا يتجنب أن يلبس لباس شهرة ولباسا يتميز به عن أهل بلده فيلبس مثل أهل بلده ما لم يكن اللباس مخالفا ما لم يكن اللباس مخالفا للسنة لما كان آه عليه آه لما دلت عليه نصوص المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان في اللباس مخالفة يتجنب ذلك ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمدنا جميعا بعونه وتوفيقه وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا لا يكلنا إلى أنفسنا